يلا يا شيع العال يلا يا شيع العال يلا يلا يلا لا شلعني ان حيضره مويد العباس عند القنطره مو لا شلعني حاني مولد العباس ابن القمر هو لا شيعة علي ابن حيدرة يا ويا شيعة والله يا شيعة والله يا شيعة ابن حيدرة هو لا شيعة علي ابن حيدرة لينا هاي ولد فحل هذا بلغ غير حنا سبن رسل حميض عن الولايه مولا شي فادي <تصفيق> اجنال <سؤال> والين من الفرحانين مولد العباس سمع القنطره هذا عباس البطل رعي وفاء هو حيره محتارين حي ايش نوصفه حيره محتارين ايش نوصفه مولده حتى السماء متنوره مولده حتى السماء متنوره مولده الحيدره مولده الحيدره علي عندنا حيدره اهل الوالين من الفرحانين اهل الوالين من الفرحانين مولد العباس سمع الكمبره والله نشيع عن انت حيدره يا ابو يا شيعي والله يا شيعي والله يا شيعي اني حيدره والله نشلع عن انت حيدره ليه حان الحسن ويا الحسين ناشع علان اي بابا سحبت الفرح لم البنين ناشع علان اي بابا فرحان سيد المرسلين مولده فرحان سيد المرسلين حتى ملاك السما تتنطرا ناشع علان اي hay dara mawlid al-abbas sab' al-qantara huwa al-rajul al-ali an ay dara ahna lil-waliin min al-farhaniin ahna lil حيدره <صفيق> اليوم فرحت حيدره بهذا القمار والمجم سهران للطلعه انتظر حتى طاح المصطفى بسم افتخار حتى طاح المصطفى بسم افتخار هذا بن ام البنين الصافره لا هذا بن ام البنين الصافره <صفيق> لو جل علان حيبره لو نذل عن عباس عبد القنطره لو جل علان حيبره اهل المالين لاله فرحانين تم التسجيل في استوديوهات الثقلين الاسلاميه في الديوانيه لو جل علان حي I don't know حيدره مولد العباس عند القنطره هو لاجل علئن حيدره مولد العباس عند القنطره هو لاجل علئن حيدره احنا للوالي ميل فرحانين احنا الاخراج والتوزيع الفني محمود الشمرين وأحمد الشمرين ملاشي عن أنت حيضران